ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون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 اننا نعمل مجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتههم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلاما على نوح في العالمين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين